وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخدتهم فكيف كان عقوبا وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا وأنهم أصحاب النار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 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صبح من بائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات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 زفت إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطوع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقورون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في الظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إن اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن منا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 قال فرعون ما Illa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 أنا يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر نونثا وهو مومن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقيه الله سيئات ما مكرون وحاقب بآل فرعون سوء العذاب أنت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 we hebben het de rechten de de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 we hebben een licht, een licht, een licht, een Fosbirin, wadallahi, hakkum, wastelfirli, dambika, wesabbi, bihamdi, robbika, billaxi, walibeke. In lledine, o, gedilune, fi, ja, tillahi, bij oiri, sofa, nina, te humo, in fi, so إلا كبرناهم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 سيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم لرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبان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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وَأُمِرْتُ أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من, من قبل أَجَلَّمُ سَمَّوْنَ وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِيِّ وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إلَّا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النير يسجرون ثم قيل لهم وعينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك يضل الله الكفرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين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 وما كان لرسول ان ياتي بايه الله باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعم لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي الله تنكرون افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه وانثرا في الارض فمن اغنى عنهم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 النبي الله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكُنفعهم إيمانهم لَمْ نَرَوَ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ خاسر هنالك الكافرون حاميم تنزل من الرحمن الرحيم